بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآكل يتامى أموالهم ولا تفمدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إن أن حبًا كبيرًا وإن خفتم ألا تقططوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثالثوا وثلاث فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ذلك أدنا أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ونيئا مريئا ولا تؤسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وادفعوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانا نستم منهم ردا فان نستم منهم ردا فادفعوا, فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوا فَوَبِدَارٍ وَلَا تَأْكُلُهَا إِصْرَافٌ وَبِدَارٍ أَيْنَ يَكْبَرُ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْطِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْدُّوا عَلَيْهِمْ وَكَفَّاءٌ اللَّهِ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 نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين, والمساكين فاغزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سَدِيدًا إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين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 فإن كان لكم ولد فلهم نصف مما تركتم من بعد وصية توصون بها زين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو فلكل واحد منهم السدس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 لكن من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها, نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن عبادا منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا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 ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتبنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن فارثوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن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 أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تعخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأقذن منكم ميتاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلسوا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الاخت وتُمَّهاتكم التي ارضعنكم وأخواتكم من الرضع وأُمَّات نسائكم وربائكم التي في حجوركم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم دخلت بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم، وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأنتجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.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 فَمِمَّا مَلَكَتَهِ مَنُكُمْ يَفْتَيَاتِكُمُ من الْمُنْفِرَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُ النَّبِيَ أَهْلِهِنَّ, فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا أحسن فإن سين بثائج فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خفى العنة منكم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضادع وَبُرِئُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ طِبْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا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 والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله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 وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعطوا الرسول لو تسوى بهم, بهم الْأَرْضُ ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنبًا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا الم ترين الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم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 ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نقمث وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر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 أَغَوَى كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وكفى به إِثْمًا مبينا أَلَمْ تَرَ الذين الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا الكتاب الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ والطاغوت وَالطَّاغُوتِ يُؤْمِنُونَ كفروا وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كفروا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 فَإِذًا لَّا يُؤْثِنَنَّ نَا سَنَقِيرَا أَم يَحْسُدُونَ مَا فَعَلَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن فَسَدَ وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم, سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا لهم فيها زوج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء تردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضِلَّهُمْ لهم ضلالا بعيدا قِيلَ قيل لهم تعالوا إلى ما اللَّهُ الله الرَّسُولِ الرسول الْمُنَافِقِينَ المنافقين يصدون عنك صدودا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 جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وردك لا يؤمنون حتى يحكموك, فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم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 خير لمن اتقى ولا تبلمون فتيلا أينما تكونوا يجركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند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 وكفى بالله تهيدا من يطع الرسول فقد أَطَاعَ الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاع فإذا بازوا من عندك بيت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ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 وَإِذْ لَوْ تَذْكُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَسْتَخِذُّوا مِنْهُمْ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُوَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ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 فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم ويؤمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اغتسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم, ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 تحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم يتقون فدية مسلمة إلى أهله مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قالدا فيها فجزاؤوا جهنم خالدا فيها وغضب الله, عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضابتم في سبيل الله فتبينوا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 قالوا فيم كنتم, كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهادروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا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 مُهَالِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ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 وَالَّذِينَ الذين كفروا له تغطلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا دناح عليكم إن كان بكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان الله عز للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه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 فمن يجادل الله عنهم يوم الْقِيَامَةِ امن أم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أَنَّهُ يظلم نفسه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيعًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانُهُ وَإِثْمًا مُبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرًا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد, من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين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 إناس وإي يدعون إلا شيطانا مريدا لعنهم الله وقال لاستخذا من عبادك نصيبا مفروضا آذان الأنعام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 اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا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 وكان الله بكل شيء محيطا ويستمتونك في النساء قل الله يختيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم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 وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوامين بِالْقِسْطِ, كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَوْ على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إِنْ يَكُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمًا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْهُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَامَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ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 الذين يستخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن لذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها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 فإِنْ كَانَ لَكُمْ فَاتْحُونَ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِالْكَافِرِينَ رَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوزْ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوزْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن ترد له سبيلا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من الماء ولن تجد لهم نصيرا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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن الله, فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا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 وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واقضنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل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 أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داهود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 ويهديهم إليه طراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت, وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يردها إن لم يكن لها ولد